Бук 2 Шесет и три Поставување прашања. два Тарху ласئла, иثнан Тарху ласئла, иثнан Јас имам хоби أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. ياس إجرم أنا تنس. أنا ألعب تنس. أنا تنس. كاد إما يجرالشة زا يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Yes, I play أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Where are footballs? Where أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ مبولي راكدة. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. مبولي استحلطته راكدة استطعكة. قدمي ويدي تؤلماني أيضاً. قدمي ويدي تؤلماني أيضاً. كديما دكتور؟ أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ ياس إيمام أفتوموبيل عندي سيارة عندي سيارة ياس إيستو Imam، إيمام عندي أيضا موتورسايكل عندي أيضا موتورسايكل كاذا إيماء بركيرالشتا؟ أين يوجد؟ موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات؟ ياس إمام بولوفر عندي سواتر عندي بولوفر ياس إستو تاكا إمام ياكنا إيدني فارمركي عندي أيضا جاكيت وبنطلون، بنتال، جينز عندي أيضاً جاكيت وبنطلون جينز. كاد إما ماشينا زا بيرني علشتا. أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ ياس إمام جينيا. معي صحن طبق. معي صحن. ياس إمام نوش فيلوشكا إلажيصة. مع سكين، شوكة، وملعقة. مع سكين، شوكة، وملعقة. قعد السولة يبيبرت. أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟